بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحديث التاسع والعشرون حديثة دي قدمي سغلفة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال معاذ بن جبل الرأو ديفامي رب الرهاجالة نجده يا رسول الله يا إرقامى ربي أخبرني بعمل ناهيمه جي يدخلني الجنة كجنة نقلش ويباعدني عن النار كي بدر نفقي السوج رسول ربي قافتي معاذ من الجبل قال رسول ربي نجل أنين لقد سألت لقاقا فاتجرت يا معاذ عن عظيم وانقد لا إرّا قافتّيج إرتّاج لنين دبّين دبّي قدّو دا وما قدّو ربي صلى الله عليه وسلم وإنه ليسير دبّين لا فادة على من يسّره الله تعالى عليه نما ربّين الآن إرّتّلا بسرّتي جللين سلا دبّين إما هذا قارو لَا تُضِرَّنَّ الرَّسُولَ رَبِّ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَّهِمُ فِي اتِّهَانٍ مَالِ جَدَنِينَ تَعْبُدُ اللَّهَ رَبِّكَ غَبْرَتَ يَا مُعَادَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا رَبِّ التِّوَانِ شَرِيتُ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ صَلَاةَ عَابِدٍ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ زَكَابَ وتسوم رمضان رمضان سومته وتحج البيت بيتي حجتها جل ثم قال إرجعنا نجى الرسول ألا أدلك سقجلس على أبواب الخير بل بالخير ت جل أن يق الصوم جنة صومني وانتهى والصدق صدقان تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار اقوما ايبد دي بشان ايبد دام سوتي اقوما ايبد دي بشاني دام تو كبشان ايبد دام سوتي صدقان دلي دام سيتي والصلاه الرجل في جوف الليل سلامنا مشتاه هل كم كان سكا ايه صلاه الله يجدانينج دينا مر دام سيتي بشان ثم تلا اذا جنوبهم نيقويتي جناتي ساني عن المضاجئ يزي شرر وربيت اماني مالف ربي اثاني قد تنجوا حتى بلغ يعملون ها بقى يعملون جتوتي قرانا غادي قرئيت ثم قال لك انا اجي الا اخبرك الا أخبروك سلسيهم برأس الأمر متاهه و وعموده أتباسا وزروة سنامه جباد اللوسا جلني الجهاد قرار ربي تدوله ثم قال إرككانا نجرا ألا أخبرك بملاك ذلك كله كان هنده أول تسيك أبتهموا جلني قلت بلا يا رسول الله أينهم يا إركما ربي جلني فأخذ بلسانه الربق أبتنى رسول وقال جلن كف عليك هذا عربك نعفرتك أبطل قلت يا نبي الله يا إرقما ربي وإنا لمؤاخذون سلنك أبطل بما نتكلم به وأن دبا ننسلني أبطل جلق فقال رسول نجله سكلتك أمك هاتي جل أبدي وَهَلْ يَقُبُّ الْنَّاسَ سِلَنَ مَنِ كُفِّسَا فِي النَّارِ بِالدَّكَيْتِ سَتِّ عَلَى وُجُوهِهِمْ فُولَ إِسَانِيْتِ الرَّدِّ او قال يو كان جديد شكي أبام هديث أو ديس شكي عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فُنِّيانِ سَانِيْتِ سِنَ مَنْ كُفِّسَ عِلَّى حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ الربoman هامه هامه بود جهنم التفول إساتين جامع يجى رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ترمذي وداسه حديث يكون حسني صحيح اللي يجى رجعته حديث يكون أقوم أرقطا واحد امتا كيسة أمتها سانكيسة الربني والننمجر الربني نما نمبليسو رسول ربي معاد من جبلي همنيتين <تصفيق> جرا جدولا حديثا كنا مؤاذ رسول ربي بنت بكبردة كباشوك الراعر جنا أكسمه هكأ ربو موجود دار ربي Tartibni, gyannata senanin, arkana islama, senan, hujjatu hoidgetu, isanis, kadura, tohida, salata, akasitartib isatin gutu, sadarkaisa isaijani hoidgetu rangyannata galu, akas mammas, erga gyannata senanin, rabbi non ane, muuntota, Irra arganna. Joo, rabbi dilkama syrati gore gessite, kaeti anu sunna ra, sunna sadakan dili namarra haku ra nam dili dilahitoko, sadakan jookin nate, sadakan dili, dili, dili rahaiti, kana ra arganna, ammas harkankessa olkaani tilin salatun, sadarka ba. دلينا مرة هكا إنس قنات رأى أرغننا أمس سلان إسلام ما كيستتي سدركة أطبات لعالمتي ججو سدركة أطبات لعالمتي واحد درأى أرغننا جججورا غمرت عربو فيقبتون يوقى سريفتون سببوان جانتا التنجلانيتي جججورا ربنا لعن أربك إننا هاث الرسول جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.